أربعة. استمع واعد وتأمل الصور ثم لون ادخل ادخل من فضلك ادخلي ادخلي من فضلك اجلس اجلس من فضلك اجلسي اجلسي من فضلك